بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة مما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَتَرَى هم وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ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 Fainna halqala kum min tura bin, thum min مِنْ عَلَقَةٍ thum min alaqat bin, thum min mutqat mukhalqat wa ghair mukhalqah, thum min لَكُمْ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 وَتَرَى الْأَرْضَ قَاهِضَةً أَمِيدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ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 فَالْيَمْدُدَ بِسَبَبٍ إلَى السَّمَايِ ثُمَّ الْيَقْطَعْ فَالْيَفْضَحَ الْيُتْهِبَنَ كِيدُهُ مَا يَغِيرُ وَكَذَلِكَ أَنزَلَهُ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابين والنصارى والمجوس والذين أشرقوا إن الله يفصل بينهم إن الله يفصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد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 وَمَن يُهِنِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن مُّكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ هَٰذَا لِقَوْمٍ اشْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّن نَّارٍ يُصَبُّ مِن فَوْقِ رُءُوسِهِمُ الْحَمِيمُ يُصْهَرُ بِهِ مَا فِي بُطُونِهِمْ وَالْجُنُودُ وَلَهُمْ مَقَامِعُ مِنَ الْحَدِيدِ كُلَّمَا أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ غَمٍّ أُعِيدُوا فِيهَا أُعِيدُوا فِيهَا وَثُقُوا عَذَابَ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 كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم بعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات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 فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثمَّ الَّيَقْضُو تَفَسَّهُمْ وَالْيُفُو نُذُورَهُ وَالْيَضْوَفُو بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ذَالكَ وَمَن يُعْظِمْ حُرْمَةَ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ وأحِلَّتَ لَكُمُ الْأَنْعَامُ إلَّا مَا يُتَلَعَ عَلَيْكُمْ فَجَتَنِبُ الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَالِ وَجَتَنِبُ قَوْلَ الزُّورِ حُنَفَاءَ الَّذِي لَهِ مُشْرِكِينَ به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 ثمّ ثمّ محلّها إلى البيت العتيق ولكل أمّة جعلنا من سكّل يذكر اسم الله على ما رزقه من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلم وبشّري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 فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكنوا منها وأطعموا القامع والمعتر كَذَلِكَ سفرنا هانكم لعلكم تشكرون لن الله لحومها ولا دماؤها ولكن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 واصحاب مدين وكذب موسى فامليت للكافرين ثم اقلتهم فكيف كان نكير فكاين من قرية اهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها فهي خاوية على عروشها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 وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَلَنْ يُخْلِفَ اللَّهُ وَعْدَهِ وَإِنَّ يَوْمًا عِندَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ وَكَأَيٍّ مِّنْ قَرْيَةٍ أَمْلَيْتُ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ ثُمَّ أَخَذْتُهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرِ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 وما أغسل من قدرك من رسوله ولا نبي إلا إذا تمنا إلا إذا تمنا ألق الشيطان في أمنيته فينسخ الله ما يلق الشيطان فينسخ الله ما يلق الشيطان ثم يحكم الله آياته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 ذَلِكَ وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوقِبَ بِهِ ثُمَّ بُغِيْ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَعَفُرٌ غَفُورٌ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ يُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي اللَّيْلِ وَأَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ بَصِيرٌ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 إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مِنْ سَكَنِهِمْ نَاسِكُوا فَلَا يُنَازِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ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 يتعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يسقون بالذين يتلون عليهم آياتنا قل أفأنبئكم بشد من ذلكم النار وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير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 يا أيها الذين آمنوا كُعُو وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّهَادِهِ وَجَتَبَكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِنْ لَتَأْبِيَكُمْ إِبْرَاهِيمُ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَائِمًا فِيهَا وَفِي هَذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلَاكُمْ فَنِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النصير